وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَنَّ رَأَنَ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا أَنَّسْتُ نَارًا الَّلَّهِ لِي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهُنُودِي يَا مُوسَى نُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْعَدِيمِ مُقَدَّسٌ och jag har valt dig, så lyssna, så lyssna på vad han säger. Det är jag, jag är Allah. Det الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى